مؤلف رحمه الله باب الصبر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى ولنبلو لنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سريعا يولا حبة في الله معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا معنى وصابروا يعني صبروا على الطاعات والمصائب وعن المعاصي وصبروا وصابروا الكفار أي غالبوهم فلا يكونوا أشد منكم فلا يكونوا أشد منكم صبرا وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالله استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبرين وقال تعالى ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل أخبارك والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال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 والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغضو معنى كل الناس يغضو يعني كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله بطاعته ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى بالمعصية فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها هواه مسلم وعن أبي سعيد سعد بن, سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه يعني صدقة أو شيء من المال فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألوه فأعطاه حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده لم يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب لامر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءته سكرة الموت جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة, فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتا فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتا أجاب رب دعاه يا أبتا جنة الفردوس مأواه يا أبتا إلى جبريل ننعاه فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر يعني حضرته علامات الموت فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتي النهى فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله تعالى عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه وعن سهيب عن سهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من قبلكم ولا وكان له ساحر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 وكان إذا أت الساحر مر بالراهب وقاعد إليه فإذا أت الساحر ضربه الساحر فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أت على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم آ الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا دابة عظيمة يا إخواني، فيل أو بقر أو آشئ من اللشاء الحيوانات، سادة الطريقة على الناس، فأراد أن يعرف أين الحم، فقال اليوم أعرف الساحر أفضل أم الراهب أفضل عند الله عز وجل، فكان فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحبَّ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأت الراهب فأخبر, فأخبر فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتل فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص من هو الأكمه؟ أيها الحبت في الله ما هو الأكمه؟ الأكمه ليس الأعمى فقط. هو الأعمى فعلاً بس هي أحسنت جزاك الله خير اللي مولود دعمه يعني ما تولدش يعني يبصر وبعد كده تعامل ده مولود دعمه خطر ماشي؟ طيب ف... وكان الغلم يبرئ الأكمه والأبرص بأمر الله طبعًا ويداوِ الناس من سائر الأدواء من سائر الأمراض فسمع جليس للملك سمع بالخبر هذا كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي إني لا أشفي أحدًا إنما يشفي الله تعالى فإن أمنت بالله فإن أمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاه فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك الوزير أتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله افهم يا جاهل ربي وربك الله عندما تعلم التوحيد هذا الملك هذا الوزير نطق بالتوحيد مباشرة الرب وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجاء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجئ بالراهب فقيل له ارجع عن دينك هنا الامتحان يا لحبة في الله فأبى فدعى بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جئ بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى طب ما الذي منعه يا لحبة في الله بصر رض لماذا ردش وقال لي يا عم خلاصنا معاك وكان هرب ولا حاج ولكنه الإيمان إذا باشش يعني دخل إلى القلب إذا دخل الإيمان إلى القلب تهون المصائب ويهون العذاب بجوار الإيمان بالله عز وجل فقال له ارجع عن دينك فأبأ فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جئ بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبأ فدفعه إلى نفر من أصحابه الملك جاب جماعة من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعادوا به إلى الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه إلا فاطرحوه فذهبوا به وصعدوا فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنهم بمشي وهذا دعاء جميل أيها الحبة خفت قوما أو خفت من ظالم فقول اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت يكفيك الله عز وجل فرجف بهم الجبل فسقطوا جميعا وجاء يمشي إلى الملك من الذي جاء يمشي إلى الملك هذا الغلام المؤمن فقال له الملك ما فعل بأصحابك فقال كفنيهم الله تعالى فدفعوا إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا فاحملوه في قرقور يعني نوع من أنواع السفن وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بمشي فانكفأت بهم السفينة فغرقوا جميعا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك فقال كفنيهم الله تعالى فقال للملك رايح نفسك بقى اسمع مني بقى انت عملت اللي عندك كله فقال لا فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد اجمع كل الناس كل المملكة بتاعتك اجمع حالك وتصلبني في جذع على جذع كذا جذع من الخشب اصلبني عليه ثم أخذ سهماً من كنانتي سهم من اللي معايا دور ثم أضع السهم في كبد القوس في وسط القوس ثم قل ركز أيها المسلم ركز أيها الحبيب ثم قل بسم الله رب الغلام مش رب الملك بقى بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إن فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد جمع الناس كلهم وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه وقع السهم فين يا أخوان في الصدغ لا يبطل يعني فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام كل أمن بالله عز وجل فأتي فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك ما, حضر ما, ما حضرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بالأخدود هذا أخواني بأفواه السكة حيات تشقي فأخدت وأطرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن ديني فاقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقى عسب خابت على ولدها الصغير أن تقع فيها فقال لها الغلام الذي يرضع يا أمه اصبري فإنك على الحم الحديث رواه مسلم ونختم بحديث أنس وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري فقالت إليك عني هي لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى نتحدث عن الصبر نبدأ أن نصبر على طاعة الله عز وجل نصبر على صلاة الفجر نصبر إذا وقعنا في مصيبه نصبر إن نصبر مات لنا ميت. لنا ميت يعني ولا نف ولا النساء يفعلون عند الموت راجل يكون بلغ ستين وسبعين سنة وعنده أمراض الدنيا ولفه بيه على الدكاترة وتعبه وتبهدله يساعد ما يموت تلقي الصوات شنف ولم يكن هذا ها هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي لما مر بهذه المرة قال يا أمة الله اتقي لا واصبر فالصبرة يا أحبتي فلا عند الصدمة الأول مصيبة يتلقون إنا لله وإنا إليه رجعون لها جزاء ولها ثواب عند الله عز وجل الذين إذا صبّتهم إيش مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون ما لهم ما لهم يا ربنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ونكمل في الجلسة القادمة بحمد الله